Thank <laughs> you. لحظة و ص ا ل هو في قلبي محبتك ولا في الخيال لحظة الحنان لما المسك لحظة حنان ومافيش ص ا ل قلبي هو في ح ب ت ك و ل الخيال وما ي ف نار ولا ليل طويل من غير كمال ساجد بقلبي مستحيل مش مستحيل في دنيتك والحب اجمل م ع ج ز ة في ن ص غطاك و ع ر ف ت ي ايه م ك ومليش ا ش سواك و انا ق ل ب طاير سماك معاك الكندي يلعب و سوا وانا قلبي طاير في سماك يلعب معاك و ساعات بشوفك من البشر ل ح ظ ة حنان لما المسك ل ح ظ ة وصال جوا في قلبي محبتك ولا في الخيال حب أ ج م ل معجزه في نظرتك وعرفت إ ي ه معنى الفرح